يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا خذوا حذركم خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا و إ ن منكم لمن ليبطئن ف إ ن أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قال قد أ ن ع م الله علي إ ذ لم اكن معكم شهيدا ولئن أ ص ا ب ك م فضل من الله ليقولا أ ن ك ا لم تكن بينكم و ب ي ن ه م و د ت يا ليتني يا ليتني كنت معهم ف أ ف و ز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذي ن يشرون ا ل ح ي ا ة الدنيا ب ا ل آ خ ر ة وما يقاتل في سبيل الله ف ي ق ت ل أ و يغلب فسوف نؤتي أ ج ر ا عظيما وما لكم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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة الظالم أ ه ل ه ا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 لم تر إ ل ى الذين قيل لهم كفوا أ ي د ي ك م و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة فلما كتب عليهم القتال إ ذ ا فريق منهم يخشون الناس ك خ ش ي ة الله أ و أ ش د خ ش ي ة وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ل قريب قل متاع ولو ا آ خ خير ر ة لمن اتقى ل تظلمون فتيلا ا أينما ت كنتم و و و ا ا يدرككم م ل ولو ك ن ت في بروج مشيد و إ ن تصبهم ح س ن ة ي ق و ل و ا هذه من عند الله وان ت ص ب ه م سيئة ي ق و ل و ا ه ذ ه م ن عندك ق ل ك ل من ع ن د ا ل ل ه ف م ا ل ه ؤ ل ا ء ا ل ا م لا ي ه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 وكفى بالله وكيلا أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا